بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الهامس من مجالس سماع كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر المساطي يقول رحمه الله فصل وأما المسألة السابعة وهي قول السائل ما جوابنا للملاحدة والزندقة المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر دار أو روضة من رياض الجنة وكون الميت لا يجلس ولا يقعد فيه قالوا فإن نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عميا صما يضربون الموتى بمطارق الحديد ولا نجد هناك حيات ولا تعابين ولا ميران تأجج ولو كشرنا حاله في حالة من الأحوال لا وجدناه ولم يتغير ولو وضعنا على عيليه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله وكيف يفسع له مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم تزد ولم تنقص وكيف يسع ذلك اللحظ الضيق له وللملائكة وللصورة التي تؤنسه أو توحشه قال إخوانهم من أهل البدع والضلال وكل حديث يخالف مقتضى العقول والحس يقطع بتخطئة ناقليه قالوا ونحو النار المصلوب على خشبته مدة طويلة لا يسأل ولا يجيب ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه نارا ومنفترست السباع ونهشة الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجواب السباع وحواصل الطيور وبطون الحيتان ومدارج الرياح كيف تسأل أجزاؤه مع تفروقها وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وكيف يضيق عليه حتى تلتأم أضلاعه ونحن نذكر أمورا يعلوم بها الجواب الأمر الأول أن يعلم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبر بما تحيله العقول وتقطع باستحالته بل أخبارهم قسمان أحدهما ما تشد به العقول والفطر الثاني ما تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبر بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب ولا يكون خبرهم محالا في العقول أصلا وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون الخبر كذبا عليهم أو يكون ذلك العقل فاسدا وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول صريح قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه والنفوس لا تفرح بالمحال وقال تعالى، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، والمحال لا يشفي ولا يحصل به هدى ولا رحمة ولا يفرح به، فهذا أمر من لم يستقر في قلبه خير ولم يثبت له على الإسلام قدم وكان أحسن أحواله الحيرة والشك، فصل، الأمر الثاني أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع لا سيما إن أضيف إليه سوء القصد فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع فيامحنة الدين وأهله والله المستعان وهل أوقاع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهنية والرافضة وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس وموجب هذه الأفهام والذي فاهمه الصحابة ومن تبعه عن الله ورسوله فمهجور لا يلتفت إليه ولا يرفع هؤلاء به رأسه ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناها فإنها لو ذكرناها لزالت على عشرة ألوف حتى إن كان تمر على الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن الله ورسوله مراده كما ينبغي في موضع واحد وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء به الرسول وأما من عكس الأمر؟ بعرض ما جاء به الرسول على ما اعتقده وانتحله وقلد فيه من أحسن به الظن فليس يجد الكلام معه شيء فدعه ومختاره لنفسه ووله ما تولى واحمد الذي عافاك مما ابتلاه به فصل الأمر الثالث أن الله سبحانه جعل الدور ثلاثة دار الدنيا ودار البردخ ودار القرار وجعل لكل دار أحكاما تختص بها وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها ولهذا جعل أحكام الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارع وإن أضمرت النفوس خلافة وجعل احكام المرزخة على ولا والأبدان تبع لها فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحاتها وكانت هي التي بشرت أسباب النعيم والعذاب تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم فالأبدان هنا ضاهرة والأرواح خفية والأبدان كالقبوري لها والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في خبورها تجري احكام البرزخي على الأرواح فتسري إلى أبدانها نعيما أو عذابا كما تجري احكام الدنيا على الأبدان فتسري إلى أرواحها نعيما أو عذابا فأحط بهذا الموضوع علماء وعرف كما ينبغي يزيل عنك كل إشكال يورد عليك من داخل وخارج وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجا في الدنيا من حال النائم فإنما ينعم به أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبعد له وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرا مشاهدا فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصبح أثر الضرب في جسمه ويرى أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في فيه ويذهب عنه الجوع والضباء وعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقضان وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك وذلك أن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه ولو دخلت فيه لا استيقظ وأحس فإذا كانت الروح تتألم وتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع فهكذا في البرزخ بالأعظم فإن تجارد الروح هناك أكمل وأقوى وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الإنقطاع فإذا كان يوم حسر الأجساد وقيام الناس من قبولهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد ظاهرا باديا أصلا ومتى أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعده وضمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة برياض الجنة مطابق للعقل وأنه حق لا مريت فيه وأن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه يؤتي كما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم وعجب من ذلك أنك تجد النائمين في فراش واحد وهذا روحه في النعيم ويستيقظ أثر النعيم على بدنه وهذا روحه في العذاب ويستيقظ أثر العذاب على بدنه وليس عند أحدهما خبر بما عند الآخر فأمر البرزخ أعجب من ذلك فصل الأمر الرابع أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار وذلك من كمال حكمته وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم فأول ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضر وتجلس قريبا منه ويشاهدهم عيانا ويتحدثون عنده ومعهم الأكفان والحنوط إما من الجنة أو من النار ويؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير أو الشر وقد يسلمون على المحتضر ويرد عليهم تارة بلفظه وتارة بإشارته وتارة بقلبه حيث لا يتمكن من نطق ولا إشارة وقد سمع بعض المحتضرين يقول أهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوه وأخبرني شيخنا عن بعض المحتضرين فلا أدري أشاهده أو أخبر عنه أنه سمع وهو يقول عليك السلام ها هنا فجلس وعليك السلام ها هنا فجلس وقصة خير النساج مشهورة حيث قال عند الموت اصبر عافاك الله فإن ما أمرت به لا يفوت وما أمرت به لا يفوت ثم استذعى بماء فتوضأ وصلى ثم قال امضل ما أمرت به ومات وذكر ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبد العزيز لما كان في يومه الذي مات فيه قال أجلسوني فأجلسوه فقال أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ثلاث مرات ولكن لا إله إلا الله ثم رفع رأسه فأحد النظر فقالوا إنك تنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين فقال إني لأرى لا حضرة ما هم بإنس ولا جن ثم قبضا وقال مسلمة بن عبد الملك لما احتضر عمر بن عبد العزيز كنا عنده في قبة فأومى إلينا أن يخرجوا فخرجنا فقعدنا حول القبة وبقي عنده وصيف فسمعناه يقرأ هذه الآية تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ما أنتم بإنس ولا جن ثم خرج الوصيف فأومى إلينا أن يدخلوا فدخلنا فإذا هو قد قبضه وقال فضلت ابن حضرت محمد بن واسع وقد سجي للموت فجعل يقول مرحبا بملائكة ربي لا حول ولا قوة إلا بالله وشممت رائحة طيبا لم أشم رائحة قط أطيب منها ثم شخص ببصره فمات والآثر في ذلك أكثر من أن تحصر وأبلغ ويكفي من ذلك كله قبر الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقومة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أي أقرب إليه بملائكتنا ورسلنا ولكنكم لا ترونهم فهذا أول الأمر وهو غير مرئي لنا ولا مشاهد وهو في هذه الدار ثم يمد الملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطبها والحاضرون لا يرونه ولا يسمعونه ثم تخرج فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس ورائحة أطيب من رائحة المسك والحاضرون لا يرون ذلك ولا يشمونه ثم تصعد بين سماطين من الملائكة والحاضرون لا يرونهم ثم تأتي الروح فتشاهد غسل البدن وتكفينه وتحميله وتقول قدموني قدموني أو إلى أين تذهبون به ولا يسمع الناس ذلك فإذا وضع في لحده وسوي عليه التراب لم يحجب التراب الملائكة عن الوصول إليه بل لو نقر إليه حجر فأودع فيه وختم عليه بالرصاص لم يمنع وصول الملك إليه فإن هذه الأجسام الكثيفة لا تمنع خرق الأرواح لها بل الجن لا يمنعها ذلك بل جعل الله سحانه الحجارة والترابة للملائكة منزلة الهواء إلى الطير والتساع القبر وانفساحه للروح بالذات والبدن تبع فيكون البدن في لحد أضيخ من ذراع وقد فسح له مد بصري تبعا لروحه واما عصرة القبرق حتى تختلف بعض أضلاع الموت فلا يرده حس ولا عقل ولا فطرة ولو قدر أن أحدا نمش عن ميت فوجد أضلاعه كما هي لم تختلف لم يمنع أن تكون قد عادت إلى حالها بعد العصرة فليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجرد تكذيب الرسول وقد أخبر بعض الصادقين أنه حفر ثلاثة أقبر فلما فرغ منها الزجع ليستريح فرأى فيما يرى أن نائم ملكين نزلاء فأقف على أحد الأقبر فقال أحدهما لصاحبه أكتب فرسخا في فرسخ ثم أقف على الثاني فقال أكتب ميلا في ميل ثم أقف على الثالث فقال أكتب فترا في فتر ثم انتبه فجاء برجل غريب لا يؤباه له فدفن في القبر الأول ثم جاء برجل آخر فدفن في القبر الثاني ثم جي أب المترفة مترفة من وجوه البلد حولها ناس كثير فدفنت في القبر الضيق الذي سمعته يقول فترا في فتر والفتر ما بين الإبهام والسبابة فصل الأمر الخامس أن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زرع الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتها وإنما هي من نار الأخرة وخضرتها وهي أشد من نار الدنيا ولا يحس به أهل الدنيا فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جبر الدنيا ولما سهى أهل الدنيا لم يحس بذلك بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب الآخر وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك وقد أرانا من آيات قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما, بما لم تحط به علما إلا من وفقه الله عصم فيفرش للكافر لوحان من نار يشتعل عليه قبره بهما كما يشتعل التنور فإذا شاء الله سبحانه أن يطلع على ذلك بعض عبيده أطلع وغيبه عن غيره إذ لو اطلع عليه العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لولا لا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع ولما كانت هذه الحكمة منفية في حق البهائم سمع ذلك وأدركته كما حدث برسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته وكانت تلقيه لما مر بمن يعذب في قبره وحدث صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز الحراني أنه خرج من داره بعد العصر بآمدة إلى بستان قال فلما كان قبل غروب الشمس توسط القبور فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كورد الزجاج والميت مثل كور الزجاج والميت في وسطه فجعلت أمسح عيني وأقول أنائم أنا أم يقضان قال ثم التفت إلى سور المدينة وقلت والله ما أنا بنائم ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش فأتوني بطعام فلم أستطع أن أقول ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاس قد توفي ذلك اليوم فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانا لمن شاء الله أن يريه ذلك وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن الشعبية أنه ذكر رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ببدل فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه رجلا بمقمعات حتى يغيب في الأرض ثم يخرج فيفعل به ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة وذكر من حديث حمد بن سلمة عن عمر بن, عن عمر بن دينار عن سالب بن عبد الله عن أبيه قال بينها أنا أسير بين مكة والمدينة على راحلات وأنا محقب إداوة إذ مررت بمقبرة فإذا رجل خارج من قبره يلتهب نهرا وفي عنقه سلسلة يجرها فقال يا عبد الله انضح يا عبد الله انضح فوالله ما أدري أعرفني باسمي أم كما يدعو الناس قال فخرج آخر فقال لا عبد الله لا تنضح يا عبد الله لا تنضح ثم اجتذب السلسلة فأعاده في قبره وقال ابن أبي الدنيا وحدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا حمد بن سلم عن شيء عروت عن أبيه قال بينما راكب يسير بين مكة والمدينة إذ مر بمقبرة فإذا برجل قد خرج من قبره يلتهي بنارا مصفدا في الحديد فقال يا عبد الله انضح يا عبد الله انضح قال وخرج آخر يتلوه فقال يا عبد الله لا تنضح يا عبد الله لا تنضح قال وغشي على الراكب وعدلت به ظاهلة إلى العرج قال وأصبح قد بيض شعره فأخبر عثمان بذلك فنهى أن يسافر الرجل وحده وذكر من حليث سفيانة حدثنا داود بن شابور عن أبي قزعة قال مررنا في بعض المياه بيننا وبين البصرة فسمينا نهيق همار فقلنا له ما هذا النهيق قال هذا رجل كان عندنا كانت أمه تكلمه بالشيء فيقول لها انهقي نهيقك فلما مات سمع هذا النهيق من قبله كل ليلة وذكر أيضا عن عمر من دينار قال كان الرجل من أهل المدينة وكانت له أخت في ناحية المدينة فاشتكت وكان يأتيها يعودها ثم ماتت فدفنها فلما رجع ذكر أنه نسي شيئا في القبر كان معه فاستعان برجل من أصحابه قال فنبشنا القبر وجدت ذلك المتاع فقال الرجل تنحى حتى أنظر على أي حال أختي فرفع بعضما على اللهت فإذا القبر مشتعل نارا فرده وسو القبر فرجع إلى أمه فقال ما كان حال أختي فقالت ما تسأل عنها وقد هلكت فقال لتخبرني قالت كم تؤخر الصلاة ولا تصلي فيما أظن بوضوء؟ وقد أتي أبواب الجيران فتلقم أذنها أبوابهم، وتخرج حديثهم، وذكر عن حصين الأسدي، قال سمعت مرثد بن حوشب، قال كنت جالس عند يوسف بن عمر، وإلى جنبه رجل كأن شق توجهه صفحة من حديد، فقال له يوسف حدث مرثدا بما رايت فقال كنت شابا قد هذه الفواحشة، فلن بوقع الطعون قلت أخرج إلى ثغر من هذه الثغور، ثم رأيت أن أحفر القبور فإني لليلة بين المغرب والعشاء قد حفرت قبرا وأنا متكئ على تراب قبر آخر إذ جاء بجنازة رجل حتى دفن في ذلك القبر وسووا عليه فأقبل طيران, فأقبل طيران أبيضان من المغرب مثل البعيدين حتى سقط أحدهم عند رأسه والآخر عند رجليه ثم أثاره ثم تدل أحدهما في القبر والآخر على شفيره فجئت حتى جلست على شفير القبر وكنت رجلا لا يملأ جوفي شيء قال فسميته يقول ألست الزائر أصهارك في ثوبين ممصرين تسحبهما كبرى تمشي الخيلاء فقال أنا أضعف من ذلك قال فضربه ضربة امتلأ القبر حتى فاض ماء ودهن ثم عاد فأعاد عليه القول حتى ضربه ثلاث ضربات كل ذلك يقول ذلك ويذكر أن القبر يفض ماء الودهن قال ثم رفع رأسه فنظر إلي فقال انظر أين هو جالس نكسه الله قال ثم ضرب جانب وجهي فسقطت فمكثت ليلتي حتى أصبحته قال ثم أخذت أنظر إلى القبر فإذاه على حاله فهذا الماء والدهن في رأي العين لهذا الرأي, لهذا الرأي هو نهر تأجج للميت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه يأتي معهم بماء ونار فالنار ماء بارد والماء نار تأجج وذكر ابن أبي الدنيا أن الرجل سأل أبا إسحاق الفزاري عن النباش قل له توبة فقال نعم إن صحت نياته وعلم الله منه الصدق فقال له الرجل كنت أنبش القبور وكنت أجد قوما وجوههم لغير القبلة فلم يكن عند الفزاري في ذلك شيء فكتب إلى الأوزاعي يخبض بذلك فكتب إليه الأوزاعي تقبل توبته إذا صحت نياته وعلم الله الصدق من قلبه وأما قوله إنه كان يجد قوما وجوههم لغير القبلة فأولئك قوم ماتوا على غير السنة وقال ابن أبي الدنيا حدثني عبد المؤمن ابن عبد الله بن عيسى القيسي أنه قيل لنباش قد تاب ما أعجب ما رأيت قال نبشت رجلا قال فإذا هو مسمر بالمسامير في سائد جسده ومسمار كبير في رأسه وآخر في رجليه قال وقيل لنباش آخر ما أعجب ما رأيت قال رأيت جمجمة إنسان مصبوب فيها رصاصة قال وقيل النباش آخر ما كان لسبب توبتك قال عامة من كنت أنبش كنت أراه محول الوجه عن القبلة قلت حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن منتاب السلامي وكان من خيار عباد الله وكان يتحرى الصدق قال جاء رجل إلى سوق الحددين ببغداد فباع مسامير صغارا المسمار برأسين فأخذها الحدد وجعل يحمي عليها فلا تلين معه حتى عجز عن ضربها فطلب البائع فوجده فقال من أين لك هذه المسامير فقال لقيتها فلم يزل به حتى أخبره أنه ورد قبرا مفتوحا وفيه عظام ميت منظومة بهذه المسامير قال فعالجتها على أن أخرجها فلم أقدر فأخذت حجرا فكسرت عظامه وجمعتها قال وأنا رأيت تلك المسامير قلت له فكيف صفتها قال المسمار سغير برأسين قال ابن أبي الدنيا وحدثني أبي عن أبي الحريش عن أمه قالت لما حفر أبو جعفر خندق الكوفة حول الناس موتهم فرأينا شابا ممن حول عاضا على يديه وذكر عن سماك ابن حرب قال مر أبو الدرداء بين الخبور فقال ما أسكن ظواهرك وفي دواخلك الدواهي وقال ثابتون البناني بيناء أنا أمشي في المقابر وإذا صوت خلفي وهو يقول يا ثابت لا يغرك سكوتها فكم من مغموم فيها فالتفت فلم أرى أحده ومر الحسن على مقبرة فقال يا لهم من عسكر ما أسكتهم وكم فيهم من مكروب وذكر ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبد العزيز قال المسلمة ابن عبد الملك يا مسلمة من دفن أباك قال مولايا فلان قال فمن دفن الوليد قال مولايا فلان قال فأنا أحدثك ما حدثني به إنه لما دفن أباك والوليد فوضعهما في قبورهما وذهب ليحل العقد عنهما وجد وجوهما قد حولت في أخفياتهما فانظر يا مسلمة إذا أنا ميت فلتمس وجهي فانظر هل نزل بما نزل بالقوم أو هل عفيت من ذلك قال مسلمة فلما مات عمر وضعته في قبره فلمست وجهه فإذا هو بمكانه وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف قال ماتت ابنة لي فأنزلتها القبر فذهبت أصلح اللبنة فإذا هي قد هولت عن القبلة فاغتممت لذلك غما شديدا فأريدها في النوم فقالت يا أبتي أغتممت لما رأيت فإن عامة من حولي محول عن القبلة قالك أنها تريد الذين ماتوا مصرين على الكبائر وقال عمر بن ميمون سمعت عمر بن عبد العزيز يقول كنت في من دل الوليد عبد الملك في قبره فنظرت إلى ركبتي قد جمعتاه في عنقه فقال ابنه عاش أبي ورب الكعبة فقلت عوج لأبوك ورب الكعبة فاتعظ بها عمر بعدها وقال عمر بن عبد العزيز ليزيد بن المهلب لما استعمله على العراقية يزيد اتق الله فإن هنا وضعت الوليد في لحظه فإذا هو في أكفانه وقال يزيد بن هارون أنبأنا هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن عمر بن هارم عن عبد الحميد بن محمود قال كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فأته قوم فقالوا إنا خرجنا حجاجا ومعنا صاحب لنا حتى إذا أتينا ذا الصفاع مات فهيئناه ثم انطلقنا فحفرنا له ولحدناه فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأسود قد ملأ اللحد فحفرنا له آخر فإذا به قد ملأ لحده فحفرنا آخر فإذا به فقال ابن عباس ذاك الغل الذي يغل به انطلقوا فتفنوا في بعضها فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيه فانطلقنا فوضعناهم في بعضها فلما رجعنا أتينا أهله بمتيع له معنا فقلنا لمرأتي ما كان يعمل زوجك خالد كان يبيع الطعن فيأخذ منهم كل يوم من قوت أهله ثم يقرض القصل مثله فيلقيه فيه وقال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن حسين قال حدثني أبو إسحاق صاحب الشاء قال دعيت إلى ميت وغسله فلما كشفت الثوب عن وجهي إذا بحية قد تطوخت على حلقه فذكر من غلاضها قال فخرجت, فخرجت ولم أغسل فذكروا أنه كان يسب الصحابة رضي الله عنهم وذكر ابن أبي الدنيا عن سعيد بن خالد بن يزيد الأنصاري عن رجل من أهل البصرة كان يعفر القبور قال أحفرت قبرا ذات يوم ووضعت رأسي قريبا منه فأتتني مرأتان في منامي فقالت إحداهما يا عبد الله نشدتك بالله إلا صرفت عنا هذه المرأة ولم تجاورنا بها فاستيقظت فازعة فإذا بجنازة مرأة قد جاء بها فقلت القبر ورائكم فصرفتهم عن ذلك القبر فلما كان بالليل إذا انا بالمرأتين في منامي تقول إحداهما جزاك الله عنا خيرا فلقد صرفت عنا شرط طويلة قلت ما لصاحباتك لا تكلمني كما تكلميني أنت قالت ان هذه ماتت عن غير وصية وحق لمن مات عن غير وصية أن لا يتكلم إلى يوم القيامة وهذه الأخبار وأضعافها وأضعاف وأضعافها مما لا يتسع لها الكتاب مما أرى الله سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عيانا وأما رؤية المنام فلو ذكرناها لجاءت عدة أسفار ومن أراد الوقوف عليها فعليه بكتاب المنامات لابن أبي الدنيا وكتاب المستهن للقيرواني وغيرهما من الكتب المتضمنة لذلك وليس عند المناحدة والزندقة إلا التكذيب بما لم يحيط بعلمه فصل الأمر السادس أن الله سبحانه يحدث في هذه الدار ما هو أعجو من ذلك فهذا جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلا فيكلمه بكلام يسمعه ومن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه وكذلك غيره من الأنبياء وأحيانا يأتيه الوحي في مثل صالة الجرس ولا يسمعه غيره من الحاضرين وهؤلاء الجن يتحدثون وتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم وتصيح بهم والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم والله سبحانه قد حجبني آدم عن كثير مما يحرثه في الأرض وهو بينهم وقد كان جبريل يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم ويدرس القرآن والحاضرون لا يسمعونها وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويقرر قدراته أن يحدث حوارث يصرف عنها أبصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة بهم لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها والعبد أضعف بصرا وزمعا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر وكثير ممن أشهده الله ذلك صعيق وغشي عليه ولم ينتفع بالعيش زبنا وبعضهم كشف قناع قلبه فمات فكيف ينكر في الحكمة للهية إسمال غطاء يحول بين المكلفين وبين مشاهدة ذلك حتى إذا كشف الغطاء ورأوه وشاهدوه عيانا ثم إن العبد قادر على أن يزل الزئبقى والخرد العنعين الميته وصدره ثم يرده بسرعة فكيف يعجز عنه الملك وكيف لا يقدر عليه من هو على كل شيء قدير وكيف تعجز قدرته عن إبقائه في عينيه وعلى صدره لا يسقط عنه وهل قياس أمر الأمر البرزخ على ما يشاهده الناس في الدنيا إلا محمر الجهل والضلال وتكذيب أصداق الصادقين وتعجز رب العالمين وذلك غاية الجهل والظلم وإذا كان أحدنا يمكنه توسعة القبر عشرة أذرع ومئة ذراع فأكثر طولا وعرضا وعمقا ويستر توسعه عن الناس ويطلع عليه من يشاء فكيف يعتز رب العالمين أن يوسعه ما يشاء على من يشاء ويستر ذلك عن أعين بني آدم فيراه بني آدم ضيقا وهو أوسع شيء وأطيبه ريحا وأعظمه إضاءة ونورا وهم لا يرون ذلك وسر المسألة أن هذه التوسعة والضيقة والإضاءة والخضرة والنار ليس من جنس المعهود في هذا العالم والله سبحانه إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان سابع لسعادتهم فإذا كشف عنهم الغطاء صار عيانا مشاهدة فلو كان الميت بين الناس موضوعا لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضربه وهذا الواحد منا ينام إلى جنب صاحبه فيعذب في النوم ويضرب ويألم وليس عند المستيقظ خبر من ذلك البتة وقد يسري أثر الضرب والألم إلى جسده ومن أعظم الجهل استبعاد شق الملك الأرض والحجر وقد جعلهم الله سبحانه له كهواء الطير ولا يلزم من حجبها لأجسام الكثيفة أن تتولج فيها حجبها للأرواح اللطيفة والهذا إلا من أفسد القياس وبهذا أمثاله كذبت الرسل صلوة الله وسلامه عليهم فصل الأمر السابع أنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصروب والغريق والمحترق، ونحن لا نشعر بها، إذ ذلك ترد نوع آخر غير المعهود، فهذا المغمى عليه والمسكوت والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم، ولا نشعر بحياتهم، ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يشعل الروح التصالة بتلك الأجزاء على تباعد ما بينهما وقربه، ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمالات شعورا وإدراكا تسبح ربها به وتسقط الحجارة من خشيته وتسجد له الجبال والشجط وتسبحه الحصى والمياه والنبات قال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهنا تسبيحهم ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل ولكن لا تفقهنا تسبيحهم فإن كل عاقل يفهم دلالتها على صانعها وقال تعالى إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشيه والإشراق والدلالة على الصانع لا تختص بهذين الوقتين وكذلك قوله يا جبال أويب معه والدلالة لا تختص معيته وحده وكذب على الله من قال التأويب رجع الصدى فإن هذا يكون لكل مصوت وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس وقال تعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل من قد علم صلاته وتسبيحه فهذه صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله وإن جحدها الجاهلون المكذبون وقد أخبر تعالى عن الحجارة أن بعضها يزور من مكانه ويسقط من خشيته وقد أخبر عن الأرض والسماء أنهما يأذنان له وحقلهما ذلك أي يستمعان كلامه وقد خاطبهما فسمعا خطابه وأحسن جوابه فقال لهما إيتي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقد كان صحابة يسمعون تسبيح الطعام وهو يوكل وسمع حنين الجذع اليابس في المسجد فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحساس والشعود فالأجسام التي كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقت الروح فتكلم ومشى وأكل وأوكل وشرب وتزوج أولد لها كالذين خرجوا من ديارهم ومؤلوف حذر الموت حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم، وكالذي مر على قرية وهي خوية على عروشها، قال أنه يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله مئة عام ثم بعثه، وكقتير بني إسرائيل، وكالذين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم، وكأصحاب الكهف، وكقصة إبراهيم في الطيور الأربعة، فإذا أعاد الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعدما بردت بالموت فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة يقضي بها ما أمره فيها ويستنطقها بها ويعذبها أو ينعيمها بأعمالها وهل انكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجهود؟ وبالله التوفيق فصلٌ الأمر الثاني أنه ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه صم لعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وهذا البرزخ يسرف أهله فيه على الدنيا والآخرة وسمي عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق فالمصروب والحريق والغريق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تختضيه أعماله وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفيتهما وقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادا وذري بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم جديد الريح أنه ينجو من ذلك فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال قم فإذا هو قائم بين يده الله فسأله ما حملك على ما فعلت خال خشيتك يا رب وأنت أعلم فما تلافاه أن رحمه فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه ونعيمه لهذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب رياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه ولو في الرجل الصالح فئة من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه فيجعل الله النار على هذا بردا وسلاما والهواء على ذلك نار نسموما فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخليقها يصرفها كيف يشاء ولا يستعصي عليه منها شيء أراده بل هي طوع مشيئته مذللة منقادة لقدرته ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين وكفر به وأنكر ربويته فصل الأمر التاسع أن الموت معاد وبعث أول فإن الله سبحانه جعل الابن آدم عادين وابعثين يجزي فيهما الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنة أو إلى النار وهو الحشر الثاني ولهذا في الحديث الصحيح وتؤمن بالبعث فإن البعث الأول لا ينكره أحد وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب وقد ذكر الله سبحانه هاتين القيامتين وهما الصورة والكبرى في سورة المؤمنين وسورة الواقعة وسورة القيامة وسورة المطففين وسورة الفجر وغيرها من السور وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلهما داري جزائي للمحصر والمسيء ولكن توفية الجزائي إنما يكون يوم المعاذ الثاني في دار القرار كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وقلقت هضا عدله وأجبت أسماؤه الحسنى وكماله المقدس تنعيم أبدان أوليائه وأرواحهم وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم فلابد أن يذيق بدن المطيع له وروحه من النعيم واللذة ما يليق به ويذيق بدن الفاجر العاصي له وروحه من الآلم والعقوبة ما يستحقه هذا موجب عدله وحكمته وكماله المقدس ولما كانت هذه الدار دار تكليف وامتحان لا دار جزاء لم يظهر فيها ذلك وأما البرزخ فأول دار الجزاء فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار وتقتضي, وتقتضي الحكمة إظهاره فإذا كان يوم القيامة الكبرى وفى أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه من نعيم الأبدان والأرواح وعذابهما وعذاب البرزخ ونحيمه أول عذاب الآخرة ونعيمها وهو مستقم منه وواصل إلى أهل البرزخ من هناك كما دل عليه القرآن والسنة الصريحة في غير موضع دلالة صريحة كقوله فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وفي الفاجر فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ومعلوم قطعا أن البدن يأخذ حظه من هذا الباب كما تأخذ الروح حظها فإذا كان يوم القيامة دخل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو داخله وهذا للباب يصل منهما إلى العبد في هذه الدار أثر خفي محجوب بالشواغل والغواش الحسية والعوارض ولكن يحس به كثير من الناس وإن لم يعرف سببه ولا يحسن التعبير فوجود شيء غير الإحساس به والتعبير عنه فإذا ما كان وصول ذلك الأثر إليه من ذينك البابين أكمل فإذا بعث كامل وصول ذلك الأثر إليه فحكمة الرب تعالى منتظمة لذلك أكمل انتظام في الدور الثلاثة ينتهي هنا مجلسنا هذا؟ على قد بين الله انراكم في مجلس آخر صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته